تبدا يتفضل بالقراءه بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين المصدر قد علمت ان ابنيه الفعل ثلاثيه ورباعيه وخماسيه وسداسيه ولكل بناء ولكل بناء منها مصدر نعم نقف قليلا ما هذا المدخل العام اذا الآن, الآن حديثنا عن المصدر ما المقصود المصدر مر معنا سابقا ان الاسم اما ان يكون آه اسما آه جامدا وإما ان يكون مشتقا فالاسم الجامد اما ان يكون ذاتا وإما ان يكون اسم معنى اسم المعنى هو المصدر كما ذكرنا سابقا يعني اسم يدل على معنى أو على حدث غير مقترن بزمان معين هذا المصدر مثل ضرب مثل العلم مثل انطلاق مثل استغفار مثل استخدام الآن لدينا المصادر على نوعين لدينا مصادر قياسية ولدينا مصادر غير قياسية مصادر الأفعال الثلاثية يعني الأصول ها أفعال هذه الأصل فيها غير, قياس. غير قياسية غير في أن تكون غير قياسية يعني المصادر الأفعال الثلاثيه لا يحكمها قياس فتأتي هذه المصادر على أوزان مختلفة وعلى أوزان شتى لكن تغلب أحيانا في بعض الأوزان وتقل في أحيان أخرى في أوزان أخرى ويمكن ان تكون هناك لها اوزان نادره اوزان نادره ايضا لكن هذه لا تضبطها الا المعاجم يعني هذه تراجع في المعاجم ويجب حفظها ولا يقاس عليها بصوره عامه أما مصادر الافعال فوق الثلاثيه فوق السلفية فهي قياسيه لها قواعد معينه يقاس عليها طيب لماذا إذن أقوله مصادر الثلاثي يعطينا أوزان قال هذا من باب الغالب في مصادر الأفعال الثلاثية إذا أعيد مصادر الأفعال الثلاثية الأصل فيها أنه لا يحكمها قياس معين فتأتي على أوزان مختلفة لكن ما سيذكره الشيخ هو ضوابط تفيد في حفظ هذه المصادر أو وفق ما وردت, وردت هذه المصادر في بعض الأوزان على وجه الكثرة والغلبة وليس على وجه الاستقصاء وليس على وجه الاستقصاء فلذلك يجب أن نعود إلى المعجمات حتى نتحرى الدقة في حفظ مصادر الأفعال الثلاثية نقف الآن عند هذه المصادر التي سيذكرها الشيخ وهي التي تغلب على هذه الأفعال الثلاثية كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفضل مصادر الثلاثي القياسية قد تقدم أن للماضي الثلاثي ثلاثة أوزان فعل بفتح العين ويكون متعديا كضربه ولازما كقعد وفعل بكسر العين ويكون متعديا أيضا فهمت الدرس ولازما كرضية وفعلة بضم العين ولا يكون إلا لازما نعم أعطاني الآن الفعل الماضي له ثلاثة أوزين إما فعل وإما فعلة وإما فعلة يعني هو تغيير حركة العين تغيير حركة العين فإما تكون حركة العين الفتحة وإما أن تكون الكسرة وإما أن تكون الضمة أعطانها القاعدة العامة يقول فعل بفتح العين فعل ضرب مثلا مثلا وعد غزى حلف إلى آخره ويكون هذا الوزن فعل يكون متعديا ويكون لازما يكون متعديا ويكون لازما أعطانا ويكون متعديا مثل ضرب ضرب هذا فعل به ويمكن يكون هذا الوزن لازم مثل قاعدة جلسة هذا فعل لازم لا يتعدى إلى مفهول الآن إذا عين ال... العين الفعل الماضي مكسورة فاعلة فاعلة بكسر العين ايضا يكون متعديا ويكون لازما يكون متعديا ويكون لازما فمتعدي مثل فهمة فهمة الدرسة مثلا ويكون لازما مثل رضية مثل رضية طيب الان اذا عين الفعل الماضي مضمومه فعلا هذا لا يكون الا لازما هذا لا يكون الا لازما اذن فعل وفاعلا يكون كل منهما لازما ومتعديا فعلا بضم العين لا يكون الا لازما حسنا كمحاظرفا وسما هذه افعال لازمه لا تطلب مفعولا به هذه فائدة الأولى. يعطينا الآن يدخل الآن في تفصيل هذه المصادر. تفضل السفير محمد. فأما فعل بالفتح وفعل بالكسر المتعد المتعد فقياس مصدرهما فعل بفتح فسكون كضرب ضربا ورد ردا وفهم فهما وأمن أملا إلا إن دل الأول على حر آآ آآ على حرفة فقياسه فعالة بكسر أوله كالخياطة والحياكة نعم أعطان معلومة مهمة الآن لدينا فعل أو فعلة في فتح العين أو كسرها إذا كان متعديين يعني كان كل منهما فعلا متعديا المصدر يأتي على وزن فعل يأتي على وزن فعل يعني بسكون العين سكون العيل بالفعل فعل الماضي العيلة تأتي في المصدر أتت ساكنة في المصدر مفتوحة أو مكسورة عفوا في الفعل مفتوحة أو مكسورة في المصدر ساكنة فعل مثل ضربة او مصدر ضربة؟ ضرب رد أصلا ردد ردد هذا المتماثلين فهم فعل مصدره ما هو فهم فهم فهما أمنا فعل مصدره أمنا فعلا إلا إن دل الأول على حرفة يعني فعل دل على حرفة مثل خاطة خياطة زرع زراعة تجرة تجارة حاكة تحياكة ففعل إن دل على حرف كان الوزن على المصدر كان على وزن فعاله مثل زراعه وتجارة وخياك وخياطة وما إلى ذلك. الفائدة الثالثة. تفضل. وأما فعل بكسر العين القاصر فمصدره القياسي فعل بفتحتين وكفرح فرحا وجوية جون. وشل شللا الا ان دل على حرفه او ولايه فقياسه فعاله بكسر الفاء كولي عليهم ولايه او دل على لون فقياسه فعله بضم فسكون كحوي حوه وحمر حمره أو كان علاجا ووصفه على فاعل فقياسه الفعول بضم الفاء كأزف الوقت ازوفا وقدم من السفر قدوما وصعد من السلم والدرج صعودا نعم اذا الفائدة الثالثة ان فاعلة بكسر العين وإذا كان الفعل الذي هو على وزن فاعل قاصر عنه لازما كان الفعل الذي يرد على وزن فاعل لازما قاصرا ما ياتي مصدره على وزن ماذا على وزن فعل على وزن فعل على وزن فعل فعل, فعل. على. على وزن فعل يعني بفتح العين وفتح الفاء الكلمه وعين الكلمه بفتح الفاء والعين بفتحتين فرح واسمها فاعلة مصدر فريحة فرحا فرحا, فرحاً فعلا جوية جوان جوية فاعلة شل أصلها شليلة فاعلة المصدر شللا فعلا إلا إن دل على حرفة أو ولاية دل على حرفة أو ولاية إمارة يعني فقياسه فعالة فعالة لاحظوا أميرة إمارة فعالة أميرة أميرة, أميرة إمارة بكسر الفاء ولي عليهم ولاية أمرا إمارة أيضا طيب إذا دل على لون فقياسه فعلة يعني المصدر يأتي على وزن فعله بضم فسكون مثل خوية حوة حوة سمار يعني في شفتين خميرة خمرة لألوان خميرة فعلة خمرة فعلة حوة فعلة طيب إذا كان يدل على علاج وصف منه على وزن فاعل، فقياس مصدره أن يكون على وزن الفعول، يعني فعول بضم الفاع. أزف فاعل اسم الفاعل، أزف فاعل، أزف الوقت وزوفا تأخذ نوصف على وزن فاعل. طيب، أزف الوقت وزوفا وزوف فعول. قدم قادم من السفر، قدوما وزن المصدر قدم فاعل وهو فعل لازم. مصدره قدوم صاعد في في صاعدة في السلم في السلم صاعدة صعودا صاعدة فعل وهو فعل لازم مصدره صعود صاعدة في السلم أو الدرج نعم الفائدة الرابعة وأما فعل بالفتح اللازم فقياس مصدره فعول بضم الفاء كقعد قعودا وجلس جلوسا ونهض نهوضا ما لم تعتل عينه وإلا فيكون على فعل بفتح فسكون كسير أو فعال كقيام أو فعالة كنياحة وما لم يدل على امتناع. وإلا فقياس مصدره فعال بالكسر كأبى إباء ونفر نفارا وجمح جماحا وأبق إباقا نعم لكن قريلا نكف قريلا أن تنظر الجزية الثانية لا لدينا الفعل فعل لفتح العين وهو فعل اللازم, الفعل اللازم في المصدر يأتي على فعول بضم الفاء فعول فقعد قعودا جلس جلوسا نهض نهوضا وقف وقوفا وقفا وقوفا أريد أن هنا في فعل وقفا إذا قلت وقف وقوفا فهذا فعل لازم وقف فعل لازم طيب إذا قلت وقف الأرض على الأيتام وقف وقفا إذا كان المصدر وقفا فهو فعل متعدد فهو فعل متعدد لأن الفعل أصلا عندما أتنعناه فعل المتعدي يكون مصدر على وزن فعل فوقف وقفا يكون الفعل متعديا إذن وقف وقوفا الفعل وقف فعل لازم وقف وقفا الفعل وقف فعل متعدد فعل متعدد من هنا تتمه الاوقاف كذاته نعم يعني وقف المحسن ارضه على الايتام اذا الوقف المحسن ارضه مفعول به فهو فعل متعدد مصدر فعل وقف وقفا بينما وقف الطالب نقول وقوفا لان استقام انتصب انتصبت قامته نعم. طيب إذا كان هذا إذا لم تكن عينه لم تكن عينه أخر فعلا طيب إذا كانت عينه أخر فعلا يكون على وزن فعل بفتح فسكون فسكون سار أجوف وقل الوسط سيرا فعلا قام قيام تباعتم أو فعل على القيام فعل إذا إمنعنا على وزن فعل وإما على وزن فعال طيب إذا قلت ناها نياها نياها ما وزنها فعل إذا إذا ماتل الوسط لاحظوا في أكثر من وزن للمصدر على وزن ااا ااا المذارب بفتح فسكون على فعل وعلى فعال وعلى فعلة هذا بشرط ما يدل على امتناع أي إذا كان يدل على امتناع مثل ابا عن فعل فعل لازم ابا لاحظوا فيه امتناع ابا رفض يعني فاذا كان فيه يدل على امتناع فمصدره على وزن فعال ابا اباء نفر فعل نفارا ايضا فيه امتناع جمح جمحت الدابه جمحت الفرس جماحا أبقى إباقاً أبقى العبد يعني هرب العبد بخفاء أبقى إباقاً إباق وزنها فعال لحظت الأوزان يعني ما أكثرها ومتعددة لكن هذه يعني ضوابط تفيد في عملية يعني حفظ هذه المصادر لكن أكرر بأن مصادر الأفعال الثلاثيه آآ لا آآ يحكمها قياس آآ دائم طيب إذا دل على تقلب وزن فعل لازم دل على تقلب الطراب فقياس مصدره على ماذا تفضل سيد محمد؟ او على تقلب او على تقلب فقياس مصدره فعلان بفتحات كجال جولانا وغلا غليانا. او على داء فقياسه فعال بالضم كمشى بطنه مشاء او على سير فقياسه فعيل كرحل رحيلا وذم ذميما وذم ذميلا او على صوت فقياسه الفعال بالضم والفعيل كصرخ صراخا وعوى الكلب عواء وصهل الفرس صهيلا ونهق الحمار نهيقا وزأر الأسد زئيرا أو على حرفة أو ولاية فقياس مصدره فعالة بالكسر كتجر تجارة وعرف على القوم عرافة إذا تكلم عليهم وسفر بينهم سفارة إذا أصلح نعم إذا لدينا إحنا ما زلنا نتحدث عن الفعل اللازم الذي الثلاثي الذي يكون على وزن فعل إذا دل على تقلب واضطراب وتغير فيكون المصدر على وزن فعلان جال جولانا وغلا غليانا وهكذا ثم إذا دل على داء في مرض معين الى اخره فيكون المصدر على فعال مثل مشى بطنه مشاءً بضم المنهية مشاءً بضم الميم سعى على سعال نقول عطس عطاس بضم الخرف الأول بضم الخرف الأول طيب إذا دل على سير على مشي على سير فقياسه على وزن فعيل المصدر على قياسه على وزن فعيل رخلا رحيلا زملا هو نوع من أنواع سير الإبل زملا زميلا دب دبيبا مثلا رحل رخيلا وهكذا طيب او كان دل الوزن فعل على صوت وكان لازما حديث كله عن اللازم فيكون المصدر على وزن الفعال للضم والفعيل يكون على الفعال والفعيل فصرخ صراخا وصريخا نقول صرخ الطفل صراخا وصريخا عوى الكلب غواء صهل الفرس صهيلا فعيل نهق الحمار نهيقا فعيل زأر الاسد زائرا فعيل صلى صليلا فعيل ان أنينا ايضا فعيل وهكذا مثل عنا النباح فعال عنا نهاق فعال مواء والقطط ايضا على فعال رغاء الإبل رغاء أيضا فعال كل هذه تدل على صوت على صوت طيب وإذا دل على حرفة أو ولاية فيكون على وزن في مثل ما مر معنا قبل قليل مثل تجارة تجارة وعرف على القوم عرافة الفراسة هذه بسموها يعني إذا تكلم عليهم عرفه عرافة كأنها يعني أصبحت حرفة بالنسبة إليه وسفر بينهم سفارة اذا يعني اصلح بينهم وزر وزاره وزارة وزاره وزار وزارة وزاره وزاره بكسر الواو قل سعى صعايه نعم امر اماره وهكذا جبا جبايه وهكذا نعم ندخل الفائده الخامسه تفضل واما فعل بضم العين فقياس مصدره فعولة كصعب الشيء صعوبة صعوبة وعذ وعذو بالماء عذوبة وفعالة بالفتح كبالغ بلاقة وفصحة فصاحة وصرح صراحة نعم يعني أم تذكرنا قبل قليل فعولة هذا فعل لازم لا يتعدى نهائيا على غزل فعولة فعل الثلاثي على وزن فاولة هذا فعل لازم لا, لا يأتي منه فعل متعدد لذلك قياس مصدره أن يكون على وزن فاولة على وزن فاولة صعوبة فاولة مصدر ما هو صعوبة عذب الماء نقول عذوبة عذب الماء وعذوبة فصح اللسان فصوحة فصحة فصاحة نقول صرخة صراحه آه نقول آه بلغة بلاغه اذا عندنا وزن فعوله ولدينا فعاله اما على وزن فعولة وإما على وزن فعاله إما بضم أو اما بضم الفاء واما بفتح الفاء ثم اعطينا المصادر الثلاث السماعيه اذا اعطانا بعض ضوابط لاحظتم هذه ضوابط هذه ضوابط مختلفة ثم بعد ذلك اقر بان هي سماعيه تفضل نعم. مصادر الثلاثي السماعية يعني خلافا لما, لما قدم لنا من, من أوزان على أنها قياس أو قاعدة نعم. نعم مصادر الثلاثي السماعية وما جاء مخالفا لما تقدم فليس بقياسي وإنما هو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه فمن الأول طلب طلبا ونبت نباتا وكتب كتابا وحرس حراسه وحسب حسبانا وشكر شكرا وذكر ذكرا وكتم كتمانا وكذب كذبا وغلب غلبة وحمى حمايه وغفر غفرانا وعصى عصيانا وقضى قضاء وهدى هداية ورأى رؤية ومن الثاني من الأول يعني الوزن فعله الأول هو وزن فعل الفعل الثلاثي على وزن فعل هذا اللي أخذ ال ال قبل قليل اللي فعل على فعل ان كان متعددا وعلى وزن فعول إن كان لازما الآن هذه كلها على غير القياس لحن طلب طلبا نبت نباتا كتب كتابا لحن الوزن اختلف حرس حراسه فعالة حسب خسبانا الوزن مختلف شكر شكرا وذكر ذكرا وكتم إلى اخري يعني كل هذا هذه المصادر كلها تحفظ نعم ومن الثاني اللي هو على وزن فعيل نفساني على وزن فعيل تفضل استاذ محمد نعم ومن الثاني لعب لعبا ونضج نضجا وكره كراهية وسمن سمنا وقوي قوة وقبل قبولا ورحمة رحمة نعم من الثاني يعني من الفعل الذي يكون على وزن فاعلة بكسر العين لعب لعبا والقياس على فعل كما مر معنا قبل قليل لكنه لعبا لعبا لعب فاعل على غير القياس نضج نضجا فعلا على غير القياس السابق كره كراهية وثمن سمنا وقوية قوة وقبل قبولا وأرجو الانتباه لهذه الكلمة التي يعني يخطئ فيها كثير من الناس وخاصة يعني المعلمين أو الخطباء أو المتكلمين يقولون قبول وهذا خطأ الصحيح هو قبول بفتح القاف قبل قبولا قبلت الكتابة قبولا ولا يصح أن تقول قبولا ورحمة رحمة وهكذا. طيب ومن الثالث تفضل ومن الثالث كرم كرما كرما وعظما عظما ومجد مجدا وحسن حسنا وحلما حلما وجملا جمالا الثالث على وزن فعله اللي هو اللازم باستمرار ولقضنا أنه هو على فعولة أو فعال مصدره على فعال أو فعولة فنلاحظ على غير الكرما أتى المصدر فعل كرم فعل وعظم عظما فعل ومجد مجدا فعلا وخسنا حسنا فعلا وخلما حلما فعلا وجملا جمالا إذا هذه كلها تدل بأن المصادر الثلاثي سماعية وأود الآن أن ألخص لكم الآن المبحث في بعض النقاط المهمة ارجو التركيز عليها أولا نتذكر بأن مصادر الأفعال الثلاثية الأصل فيها أنها سماعية فلا يحكمها قياس لذلك تأتي على أوزان شتى لكن قد تغلب في بعض الأوزان وقد تقل في بعض الأوزان وقد تكون نادرة في بعض الأوزان الأخرى لذلك هي في حكم اللغة وتحفظ حفظا ويعاد إلى المعجمات لضبطها بشكل صحيح الأفعال الثلاثية إما على وزن فعل أو فعل أو فعل لأن لدينا فعل وفعل متعد ولازم يأتي منهما المتعد واللازم فعل فعل إن كانا متعديين المصدر على وزن فعل مثل ضرب ضرب وعد وعد قال قول غزا غزو قتل قتل حلف حلف إذا كان على فعلة على فعلة مثل أمينة أمنا شربة شربا فهمة فهما إذا كان هذا الوزن فعل أو فعلة دل على خرفة يكون على وزن فعالة مثل خاطة خياطة حاكة حياكة تجارة تجارة زرعة زراعة طيب لأن هذا إذا كان الفعل متعديا من فعل فعلة, فعلة. وان كان الفعل فعل لازما فيكون من فعل على فعول مثل قعد قعودا وبكر بكورا وركع ركوعا وخرج خروجا ووقف وقوفا وغاب غيوبا ومر مرورا وكثيره تلك الافعال وذكر بان الفعل وقف قد يكون لازما وقد يكون متعديا فإن كان لازما فمصدره وقوف على فعول وإن كان متعديا فمصدره على وزن فعل وقف وقفا ومن هنا أتى وقولون مثلا وقف المحسن أرضه على الأيتام فأرض مفعول به فهو فعل متعد ومصدره وقف فعل إذا كان معتل العين فعل معتل العين معتل العين فيكون مصدره على وزن فعل سار سيرا ناما نوما صاما صوما أو على وزن فعال قاما قياما ناحا نياحا نياحة نعم على وزن فعال تأتي صحيح إذا كان دل على رفض على امتناع أبى إباءا ونفر لفارا وشرد شرادا وجمح جماحا وأبقى إباقا وهكذا طيب إذا في اقتراب دل على اقتراب على تقلب على حركة بشكل عام فيكون المصدر على وزن فعالان هذا فعلان خفق خفقان لمع لمعان ثار ثوران طار طيران جال جولان هاج، هيجان، وهكذا كثيرة هذه الأفعال طيب إذا دل على داء أو دل على صوت يكون على فعال سعال سعال وعطس عطاس وصرق الصراق ونعب الغراب مثلا نعب الغراب نعابا ونعقا نعاقا ونبحا نباحا ونهقا نهاقا عوز الفعال وماء نمواء وراغا رغاء كل هذه, أصوات كل هذه أصوات طيب إذا كان في سير أو صوت أيضا تشعر على فعيل أيضا صرخ صريخا نعق نعيق صهل صهيل حدر هدير نشج نشيج دب دبيبا رحل رحيلا وجف وجيفا الوجيف هو أيضا ضرب من سير الإبن والخير وهذا الوزن فعيل يغلب في المضاعف مثل صلة مضاعف ثلاثي صلى صلي عفة عفيف حفة حفيف أن أنين كل هذا فعال مضاعفة إذا دل على خرفة أو على ولاية فيكون المصدر على وزن فعالة مثل تجرى تجارة وكتب كتابة وحكى حياكة, حكى حياكة حياكة, حياكة وزرع زراعة ودبغ دباغة إلى آخره وسفر سفارة إذا ولاية ووزر وزارة وسعى سعية هنا أيضا تنبه لخطأ شعب الوزراء هي وزارة في وزاره وزارة أمر اماره, إمارة جبا جباية إلى آخره فاعلة فلا يأتي إلا لازما وله ثلاثة أوزان في المصدر فعولة صعبة صعوبة وعذبة عذوبة وقبوقة قبوة وسهولة سهولة وملوخة ملوخة أو ملوخة او على وزن فعاله أيضا تقول قبوة قباحة وقبوحة لحظة وشناعة شناعة وسام وسامة ملوخة ملوخة تأتي ملاحة لحظة ملحة ملاحة, ملاحة وصرحة صراحة وكرمة كرما كرامه وياتي هناك عنها اي وزن فعال احيانا جملا اي فعلا والجملا جمالا وبهوى بهاءا طيب اذا كان تاتي احيانا على وزن فعل حسنا حسنا هذا اضافه الى ما ذكره الشيخ فعل حسنا حسنا نبلا نبلا نعم وظرف ظرفا ضخما, ضخماً وتأتي يمكن تاتي ايضا على فعل شرف شرفا شرفا شرفا شرفا اختم هذا المبحث براي ابن مالك يقول ابن مالك يذكر ابن مالك ان مصادر الثلاثي ثلاثه قصره بثلاثه فعل فعل فعول والباقي سماعي والباقي سماعي إذا ابن مالك يذكر ابن مالك أن مصادر الفعل الثلاثي أيضا ثلاثة إما أن تكون هذه المصادر على فعل أو على فعل أو على فعول أما غير ذلك فهو سماعي هذا رأي ابن مالك هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته